قل يا رسول الله قل الله حلجت عند قاصد الرحم الله على الرسول الهادي عين الوجود محمدي Teşekkürler siz yani sizide hak Allah Teşekkürler siz yani sizide hak Allah Mekah جديده حتى ينصره الله يا رسول الله، به طول زماني ذكروا في خاطري محلا به طول زماني ذكروا في خاطري محلا احلى من العسل في قلبي والعقل ولساني بتحمدك لعناني بقلبي والعقل ولساني ولعبي طول زماني ذكرك في خاطري محلا محلا احلم من العسل فلفاني مدحني برسول الله يا رسول الله يا حبيب الله حنشت عنك عاصر يا حبيب الله يا رسول